قُل لَّيْسَ يَنفَعُكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوْ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تَمْتَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُل لَّيْسَ يَنفَعُكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوْ وَمَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُم سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُم رَّحْمَةً فَمَن يَعْصِمُكُم مِّنْ طَآئِنٍ إِذَا أَرَادَكُم سُوءًا أَوْ أَرَادَكُم رَّحْمَةً ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا دَ يَعلملَمُ وَهُُ مُعَوقينَ مِنْ كُم وَقائِلينَ لئِس وَانهِمهَلَُّ إلينَ َدَ يَعلَم وَهُُِمُعَّقينَ مِن كُم وَقين لش وَانهِهَلَّ وَلَا يأتون الباث الا قليلا ولا يأتون الباث الا قليلا هشحه عليكم هشحه عليكم فاذا جاء الخوف رايتهم ينظرون اليك تدور ورأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت تدور أعينهم كالذي يغشى فإذا ذهب الخوف سلكوكم بألسنة حداد أشحة على الخير فإذا ذهب الخوف سلكوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله لائك لم يؤمنوا فاحبط الله اعمالهم وكان ذلك على الله يسير وكان ذلك على الله يسيرا لا حسبون لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا له أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم وإن يأتي الأحزاب يودوا له أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوهُ إِلَّا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ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 صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وما زادهم